ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى إ ل ى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتماغونه على ما يرى ولقد راه نذله اخرى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 أ ل ك م الذكر وله ا ل أ ن ث ى تلك إ ذ ا ق س م ة ض د ذ ان إ هي إ ل ا أ س م ا ء س م ي ت م ه ا